لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا و م ا ل ف ص ل كان ا ق ت ع ي و م ينفخ في ا ل ص و فتأتون و ر ف أ ا ج ا وفتحت ا ل س م ا ء فكانت أ ب و ا ب س و ر ه النابلسي ج ب ا ا ل ف ك ت ر للعلوم ا ل ا س ل ا م ب ا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 إن م ف ا, ا, أ, ا, أ, ا, ا, لا ا ز 私 ح ち ا 思 ق و 語 ع ن くれたのは私たちの思いを語ってくれたのは私たちの思い ا 語 س م ع و ن فيها لغو いを語ってくれ جزاء ربك عطاء حسابا رب السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملكون منه خطابا ي و م ي ق و م ا ل ر و ح و ا ل م ل ا ئ ك ة ص ب ل ا ي ت ك ل م و ن ل ا ي ت ك ل م و ن إلا م ن أذن له ا ل ر ح م ن ل ا ي ت ك ل م و ن إ ل ا م ن أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك له وقال ل صوابا ا ي و م ف م ن شاء اتخذ إلى ر ب ه م ا إ ن ا أنذرناكم ع ب ق ر ي ب ا ي و م ينظر ا ل م ر ء م ا ق د م ت ي د ه 「よもいんどるままこっか」 م و س و ل ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ب ي ه